فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ الله يسأل عن ذنب ففيومئذ لا يسأل عن ذنب انس ولا جن